قال القلب علينا بالثنيات وجب الشكر علينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين فرقة الكوثر للأناشيب من مشرية ولاية النعامة الجزائر في الإصدار السابع والثلاثين نشكر رسول الله نشكر رسول الله وعليه نجيب كلامي ونورد له معناه يا ربي قبل نظامي نشكر رسول الله يجعلني ديما في حماه ويسكنني في دراه قلتانا فيه تخمامي ما يبخلني حشاه من نعمة بل العامل نمدح ونجيب عليه ونورد هذا القول ليه ظاهر ما نحشم بيه هو ربحي وغنامي مسكني بيك وبيه يا بارئ النسامي ملان يا مجيب يا منطول هو الرقيب ادعوني نستجيب مدحيتي ويامي برؤية الحبيب في اليقظى والمنام طلع البدر علينا مثنيات الغداء وجب الشكر علينا la Hola او <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق>